بسم الله الرحمن الرحيم صبح l aukoswan la لَنَعْمَ عَلَىٰ أَقْلِ إِنَّهُ إن كَانَ عَذَابَ شَكُورٌ in the ذ ذنالك امور أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها I said, I won't, you. Oh <laughs> Watch out! só o with us. No, no, no. Tá ஒருজlen و بوا كذاك فابينا في قلوبنا معك سسس فايرين معايا ادي فينا س ونام من السبب فإنما قويتنا مرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها كمن لكنا من القول من كان يريد العادلة عزينا له فيها ما نشاهد من أريد سمدع I am your